قال قسم السماوات والأرض بالحق يكفر الليل على النهار ويكفر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك كل يجري لأجل مسمى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 وإذا مس الإنسان غر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنذارا ليغل عن سبيله قلت متتعب بكفرك قليلا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 ألم تر أن الله أنزل من السماء أنفسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فترى ثم يهيج فتراء مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرا لأول الألباب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 مثانيه تقشع الر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضللَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون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 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بغر, بغر هل هن كاشفات غره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضاء عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أم التخذوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ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 مفاتير السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة والعالم الغيب والشهادة تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.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 أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 السائرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين بلا قد جاءتك كآيات فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ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 الخاسرون قل أف, قل اف غير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره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 وَنُفِخَ فِي صُورٍ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ طِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كل نَفْسٍ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 وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ